الجاي. بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أولا إذا نستألو بإذن الله قراءة الكتاب كشف الشبهات الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الرهب يقول الإمام فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد ابنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في بأحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الله الله تعالى إلا لأهل التوحيد تبين أن شفاعة كلها أو كلها لله وأطلبها منه سبحانه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفحه فيه وأمثال هذا صلى الله عليه وسلم لا يحرمنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم طيب يقول فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد ابنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يذل الله فيه. طيب إذا ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على أو ما زال الإمام محمد بن عبد الوهاب يتكلم على شبهة المشركين في زمانه أنهم ما ذهبوا إلى هذه القبور وما استعانون في هذه القبور إلا من أجل شفاعة أصحاب هذه القبور. فيقول أنا أذهب إلى صاحب هذا القبر. لا أعتقد بأن صاحب هذا القبر هو الخالق الرازق ولكن أرجو شفاعة صاحب هذا القبر فأنا أذهب إلى صاحب هذا القبر أطلب منه هذه الشفاعة أطلب منه هذه الشفاعة هذه شبه وهذه شبه قديمة جديدة وما زالت إلى الآن بينا في الدرس السابق أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين شرط الأول أن يأذن الله عز وجل الشافع. الشرط الثاني أن يأذن أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع. الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل لهذا الشافع. الشرط الثاني أن يأذن الله عز وجل عن هذا المشفوع له. طيب يقول تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتبع. ويقول الإمام محمد عبد الوهاب هنا ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله في هذه الجملة هي المهمة يقول ولا يأذن إلا لأهل التوحيد ولا يأذن إلا لأهل التوحيد ويمدل على ذلك الدليل على ذلك أن أعظم ما في هذه الدنيا وأعظم الذنوب ما هو, هو الشرك بالله عز وجل بقوله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأي إنسان يموت على ذنب سواء كان على زنى أو كبيرة أو أو فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء إلا الذي يموت على الشرك طيب هذا هل تجاوز على رحمة الله عز وجل الجواب لا ولكن هذا ما ذكره الله عز وجل عن نفسه إن الله لا يخبر أن يشرك به هذا ما ذكره الله عز وجل طيب هل يعقل أن هذا الرجل القبوري الصوفي الإذن عشري الذي يشرك بالله عز وجل ليلا ونهارا من دعاء واستغاثة وتوسل ونذر وحلف وذبح وتوكل بغير الله عز وجل أتى بجميع أنواع الشرك بل أتى بشرك لم يأتي به حتى كفاق ريش هل يعقل أن هذا الرجل في نهاية المطاف ينال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الجواب لا الجواب لا ينال هذه الشفاعة لماذا؟ لأنه أخلى بأحد الشرطين التي ذكرها الشارع وهو الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع أخلى بالشرط الثاني الذي هو أن يرضى الله عز وجل عن هذا المشروع له فهذه الشفاعة سواء كان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غير شفاعة النبي لن ينالها هؤلاء لأنهم على الشرك الله عز وجل لا يرضى الشرك ولا يرضى عن الشرك يقول ولا يأذن إلا لأهل التوحيد إذن من ينال هذه الشفاعة هو من؟ وصاحب التوحيد، والذي قال لا إله إلا الله ويعمل بها، فهم أو فهم معنى لا إله إلا الله، فهم معنى لا إله إلا الله ويعمل بمقتضى لا إله إلا الله. أخلص العباد لله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة ودعاء وذبح وذبح واستغاثة وتوسل، كلها لله عز وجل. إذن هي لأهل التوحيد يقول تبين لك أن شفاعة كلها لله فاطلبها منه فقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفحه في وأمثال هذا هذا كحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء قال يا رسول الله دعني أدعى دعاء وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فقال له قل اللهم لا ت... اللهم شف أو النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم شفه في اللهم شفه في أي أقبل شفاعتي بهذا الرجل أي أقبل شفاعتي بهذا الرجل فألقى قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة قب السلامة الله بالكتاب وَأَنَا أَطْلُبُهُ وَأَنَا أَطْلُبُ وين المثل؟ فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وَأَنَا أَطْلُبُهُ مما أعطاه الله نفس المثل نفترع متفائلة الآن هذه شبهة أخرى وكتاب اسمه كشف الشبهات فهو كل شوي يذكر لك شبهة ويجاوك على يقول فإن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرطي الشفاعة الله عز وجل أعطى النبي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله وهو وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذه الشفاعة آه إذا تختلف عندي أنا عندي بالكتاب وأنا أطلبه هل تعلم أنه اطلبوها منه سبحانه طبعا. لا اللي بعد هذا اللي بعد هذا أخطر المتفرد فإن قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة لا شك أن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة وهي أعظم أنواع الشفاعة يوم القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام ما هي أقسام هذه الشفاعة أو أنواع هذه الشفاعة يوم القيامة ها؟ منها شفاعة عامة ومنها شفاعة خاصة من الشفاعات العامة أن يشفع الله عز وجل لجميع الخلائق من جميع الأمم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم ببدء الحساب نعم ومنها الشفاعة لأهل الجنة أن تفتح لهم أبواب الجنة فيطفلون الجنة ومنها كذلك الشفاعة لأهل الكبائر نعم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي ومنها شفاعة خاصة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أن يخفف الله عز وجل عنه العذاب لموقف عنه من الدعوة ومنه صلى الله عليه وسلم يقول فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله هذه الشفاء أخرى يقول الله عز وجل أعطى النبي هذه الشفاء وأنا أطلب هذه الشفاء من النبي طيب أين الإشكال هنا أليس الله عز وجل قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاء طيب أين الإشكال بأن أذهب أنا وأطلب هذه الشفاء من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب رائع من الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول فالجواب أن الله أعطاه الشفاء نعم الله عز وجل أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال أن الله عز وجل أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا فإذا كنت تدعو الله أن يشفع أو يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا إذن نعم الله عز وجل أعطى النبي الشفاعة لكن في المقابل نهاك أن تطلب هذه الشفاعة إلا من الله عز وجل فهلاح الصورة نعم الله عز وجل أعطى النبي الشفاعة لكن ما أذن الله عز وجل لك الله عز وجل ما قال لك أو أذن أو أخبرك أو نبه أو قال بأن يجمع يا جماعة ذهبوا إلى قبر النبي وأطلبوا من النبي هذه الشفاعة لإجاب لا. أن الذي أعطى هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منك أن تدعو الله عز وجل وتسأل هذه الشفاعة فلا يحق لنا أن نسأل النبي عن هذه الشفاعة ولكن نسأل الله عز وجل أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فينا نسأل الله عز وجل أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فينا لماو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والدليل على ذلك قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحد لأنك لو ذهبت الآن إلى القبر أو إلى القبور وطلبت هذه الشفاعة من غير الله عز وجل دعوت مع الله عز وجل ولا لا دعوت وطلبت أمر من غير الله عز وجل أمر لا يستطيع عليه إلا الله عز وجل. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينالها من يقول بالتحريف ويطعن بعرضه صلى الله عليه وسلم بأي وجه وبأي حق تأتي يوم القيامة وتقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله الشفاعة وأنت تطعن بعرضه. أنت تطعن لأرضه هل هذا من الحق؟ هل هذا من الأدب؟ لا والله يعني تخيل أنت الآن تتكلم على ال... على رئيس دولة تسب هذا الرئيس أو أفضل ما تسب تتكلم على زوجة هذا الرئيس ها؟ الصبح أنت ناشر مقال بجريدة كذا تتكلم على زوجتك وزوجتك فيها كذا وزوجتك فيها كذا وتلمح ها؟ مرة تلمح ومرة تصرح تتكلم على زوجتك والعصر انت واقف عند باب هذا الامير او رئيس الدولة تطلب من عنده ان يساعدك وان يخفف عنك الديون او يسد عنك هذا القرض ماذا تتوقع تكون ردة فعل هذا الأمير أو هذا الحاكم وهو يعلم أنك تطعن بعرضه وتنشر هذه المقالات في هذا السور راح يقول لك يعني لو كان هذا الحاكم جدا مؤدب معك، راح يقول لك والله أنك ما تستحي فعلا أنك ما تستحي أنت الصبح ناشر مقالة تطعن فيه في زوجتي والآن جاي تطلب من عندي أسد عنك هذا القرض وأساعدك في معيشتك أو في مالك طيب هذا السؤال للشيعة على عشرية بأي وجه وبأي حق تأتي وبكل جرأة وبكل حقارة يوم القيامة وتسأل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تتكلم عن عرضه زوجته التي زوجته الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحضنها على فراشها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم نعم له شفاعة نحن لا ننكر هذه الشفاعة الله زوجها وجل هذه الشفاعة ولكن في المقابل أمرنا أن لا نطلب هذه الشفاعة إلا من الله عز وجل قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم طيب الآن المؤلف الإمام محمد عبداللهاب تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى من هو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن هناك شفاعة للملائكة لا شك هذا الحديث اللي جاء يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ثم تأتي شفاعة الله عز وجل طيب الملائكة يشفعون والأولياء من المؤمنين الصالحين منهم من له شفاعة والأفراد كذلك يشفعون الأفراد هم الذين ماتوا قبل البلوغ. الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ وهؤلاء لهم شفاع يشفعون لأهلي يشفعون لأهلي فهذه شفاع للأفراد لأن هذا الطفل موت بهذا المرحلة تكون يعني سبحان الله الحادثة تكون عظيمة جدا جدا على الأم والأب يعني صعب جدا في أوائل تنهار لأن هذه الحادثة أو موت الطفل وهو صغير قبل البلوغ لأن الأمر عظيم أعطى الله عز وجل هؤلاء شفاعة يشفعون بآبائهم والأمهاتهم طيب إذن هناك شفاعة الملائكة، هناك شفاعة الأولياء، هناك شفاعة الأفراد. طيب هل يحق لنا بأن نطلب هذه الشفاعة من هؤلاء؟ طيب هل يحق لنا بأن ندعو الملائكة الآن ونقول ونسألهم هذه الشفاعة؟ طيب هل يحق لنا أن ندعو هؤلاء الأفراد والأطفال ونسألهم هذه الشفاعة؟ هل يحق لنا للأولياء أن نطلب منهم هذه الشفاعة؟ جواب لا نعم هذه الشفاعة قد أعطاهم الله عز وجل إياها ولكن لا يحق لنا نحن كبشر إلا أن نتجه ونلتجه إلى الله عز وجل أن من هذه الشفاعات والدليل هو القاعدة المعروفة دائما فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو مع الله أحدا <تصفيق> يقول فإن قلت فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الأصنام أو إلى عبادة الصالحين فإذا فإن قلت فإن قلت ما يوجد إشكال أو إشكالات كثيرة بالكتاب تكون المتفائلة والأغرب من ذلك أني وجدت اليوم أو وجدت البارحة خطأ حتى في تشكيل آية من كتاب الله، لكن خلي علماء تجي عشان نتأكد منها أكثر. أنا أعتقد القصة اللي عندي قديمة هنا. الآية في سورة الأنعام يوجد بعض الآية هذه وشكلها الله عالم تم تشكيلها بصورة خاطئة. لذائجة إن شاء الله نبه عليها ونصفها طبعا فيما بالتشكيلات التشكيلات بالكتاب تكون أبط أو في الكتاب الإلكتروني تكون لا وأحيانا تكون في الإلكتروني أحسن يقول فاطلبها منه فإن قلت وهذا صحيح أنا الآن عندي في الكتاب الضم فإن قلت فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين إذا صحح هذا الكتاب، فإن قلت هذا، رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه. رجع قال وإن قلت، هم صحح. يا أحد مع كتاب؟ يقول وإن إذن هذا يتصحح كذلك وإن قلت وإن قلت وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله عز وجل للشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله صحيح نرجع منه. فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين أي إذا طلبت الشفاعة من الملائكة والأولياء والأفراد إذا رجعت إلى عبادة الصالحين رجعت إلى ما كان عليه كفار قريش بل وقوم نوح عندما كانوا يذهبون إلى هذه القبور لا يطلبون لا يقولون أنها تحي وتميت وإنما كانوا يطلبون من هؤلاء الصالحين أن, أن يكونوا لهم وسط بينهم وبين الله عز وجل أن يشفعوا لهم يطلبوا شفاعة هؤلاء إذا رجعنا إلى عبادة الصالحين التي كانت قبل الإسلام فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه نعم ذكر الله عز وجل بآيات كثيرة عندما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا لا نابدهم كعبادة كما تعتقد يا محمد صلى الله عليه وسلم إننا نابدهم نرجو هذه الشفاعة ويقربونا إلى الله عز وجل ومع هذا كان الحكم عليهم الشرك والكفر وإن قلت لا بطل قولك إن قلت نعم أو قلت لا أنا لا أذهب إلى عبادة الصالحين بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك وهذه الجملة دائما نسمحها في البلتك خارج البلتك حاشا وكلا نحن لا نشرك بعلي ولا نشرك بالحسين ولا نشرك بعبد القادر الجلالي ولا ببدوي ولا ولا ولا بالرفاعي ولا نشرك حاشا وكلا لا. لا نشرك بالله عز وجل ولكن الالتجاء إلى الصالحين نلتجه. هؤلاء ناس صالحين نلتج إليهم والالتجاء إليهم ليس بشرك يقول المؤلف فقل له إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا نعم لا شك. قلنا أن الشرك هو أعظم الذنوب أعظم من الزنا وأعظم من كل شيء وتقر أن الله لا يغفره لقوله صل... لقوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يغفره. وهذا سؤال دائماً يتهرب منه الشيع الاثنا عشري ولا يستطيع جاب عليه الحقيقة ما هو الشرك ما هو الشرك بمفهوم الشيع الاثنا عشري لماذا يعرفون الشرك ما هو تعريفكم للشرك ما هو الشرك عند الشيع الاثنا عشري لا تجد جواب صراحة لا تجد جواب إن قال الشرك بأنك تقول أن هناك خالق مع الله عز وجل نقول هذا ما قالت به حتى كفار قري. قال تعالى في كتابه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا الله هذا قرار منهم أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقول إلا الله فهذا إجابة منهم أن الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر هو الله عز وجل فقرار منهم أن الله عز وجل هو الخالق وحده ومع هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكظ عليهم بالشرك إذن هذا تعريف بقول باطل هذا قالت به كل الأمم قالت به حتى كفار قري. قالت به يعني لم يكن هناك مع أن كان هناك من الدهريين الذين أنكروا وجود الإله وكانوا موجودين حتى في زمن صلى الله عليه وسلم. وكانوا قل قل جدا جدا. بل ما ذكرهم القرآن إلا في آية واحدة. قالوا إنما هي حياتهم الدنيا نموت ونحيا وما يهروكنا إلا الدهر. آية وإحنا ذكرها وإلا عشرات الآيات جاءت أن كفاء قريش أقروا بوجود الله عز وجل أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ما في إشكال فيها فإذا عرف الشيعي الاثنى عشري الشرك بهذه بهذا التعريف، إذن هو أضل و. أقل فهماً من حتى أبو لهب أبو جاهل هذا التعريف غير صحيح هذا لا بد أن يعرف الشرك طيب خلونا نكمل حتى نرى ما هو تعريف الشرك فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه كيف تبرئ نفسك يا شيعي 12 من الشرك وتقول أنا مو مشرك فأنت أصلاً ما تعرف شنو الشرك أنت الشرك معارف أصلاً حتى تعريفه أنت الشرك معارف أصلاً حتى تعريفه والشرك والتوحيد لا يدرس لا بحوزة ولا بمجلس ولا بحسينية لا يدرس فإن أهم شيء في هذه الدنيا هو التوحيد والتحذير من الشرك ومع هذا لا يدرس ذلك تراهم والله المستعان كالبهان لا يعلمون سوى حادثة الجمل فدك ودي الخم هذه بس مسلسل كل سنة يتكرر عمرك شفت واحد قعدهم هؤلاء وعلمهم ما هو الشرك وعرف لهم الشرك علمهم ما هو التوحيد وهمهم ما هو التوحيد ما هي حقوق الله عز وجل على العباد الجواب لا لا كيف المام محمد بن عبد الوهاب يقول كيف تبرع نفسك من الشرك وأنت لا تعلم ما هو الشرك أنت أصلا جاهل في الشرك ما تعرف ما هو الشرك إذن شلون تقول أنا لا لا أشرك بالله طيب الذي لا يشرك بالله لابد أن يعلم ما هو الشرك حتى يتجنب حتى يتجنبه يقول أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا أتظن أن الله عز وجل يحرم هذا الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه يوم القيامة من مات على الشرك لا يغفره الله عز وجل نعم في الدنيا يغفره الله عز وجل انتاب الإنسان ورجع ولكن إن مات عليه لا يغفر الله عز وجل يقول الإمام أتظن أن الله عز وجل يقول أنه لا يغفر هذا الذنب ويحذر منه ولا يبينه لنا لا يصح والعياذ بالله وأستغفر الله من ذلك لا يصل إذا وقعنا هنا بإشكال كبير أن كيف الله عز وجل لا يبين لنا هذا الشرك الله عز وجل بيّن لنا هذا الشرك بل بتفاصيله والنبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا الموضوع تفصيل دقيق جدا جدا جدا لأنه الذنب الوحيد الذي إذا مات عليه الإنسان لا يغفر الله، أزهر. بل من أجله خلق الله عز وجل البشر وخلق الكون من أجل التوحيد وضد التوحيد هو الشرك ولا بد أن يبين هذه المسألة التوحيد والشرك يعني بأدب المسألة. يقول فإن قال الشرك عبادة الأصنام. إن قال هذا الصوفي أو المشرك فإن قال الشرك عبادة عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام ما معنى عبادة الأصنام هذا سؤال الزام إلزام ثالث قال أن الشرك هو أن تعبد هذه الأصنام لا بد أن تأتي بهذا السؤال ماذا تقصد بعبادة الأصنام؟ كيف كانوا يعبدون هذه الأصنام؟ كيف كانوا يعبدون هذه الأصنام؟ هل كانوا يعتقدون أنها هي التي خل... هي التي خلقت السماوات كيف كانوا يعبدون هذه الأصنام؟ بين لنا ما هي عبادتهم لهذه الأصنام؟ كانوا يقولون بأنها هي التي تخلق البشر، هي التي بعد الموت. يذهبون إليها هي التي تحاسب هي التي, هي التي تنزل المطر هي التي تحرك الكواكب هي التي تخرج الشمس هي التي كيف عبادتهم للأصناع أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من, من دعاها أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن نعم إذا قال أن هذه الأخشاب والأحجار التي كانوا يعبدونها ألذاك هي التي تدبر ترزق، وتخلق نقول لك كذب لأن القرآن بين هذه المسألة وبيّن أنهم يقولون أن هذه الأصلام والاحجار والأخشاب لا ترزق ولا تدبر ولا تخلق ولا ترزق هذا قرار منها وأكثر الآية واضحة عندما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أنتم تعبدون هذه الحجارة والقبور والقبور وتتوسلون بأهل القضور هذه عبادة يا ناس لا يصح هذا الأمر لابد أن يكون الالتجاء إلى الله عز وجل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نعبدهم أنكروا هذه العبادة قالوا ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله أنكروا أن يكونوا أو أنهم يعبدون هذه الأصلة أوله تعالى ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ماذا كان جوابه والأحجار إلا العزة كان يقولون الله يقولون الله هذا إجابة منه إذا هذا الجواب لو أخذنا بتعريف الصوفي والاثني عشري إذا هؤلاء على التوحيد ولا لا لو أخذناها من المنظر وال من من تعريف الشيعي الإثناء العشر إذن هؤلاء على التوحيد خلاص إذن لماذا قاتل أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إذن لماذا هذا القتال وهذه الحروب وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم من أذى وحجرة فقلت من الصحابة لو أخذنا بتعريف الشيعي إذن هؤلاء على التوحيد هؤلاء على التوحيد يقول يقول وإن قال أي هذا الذي يدعي القوور يقول وإن قال هو من قصد خشبة أو حجراً وإن قال هذا الذي يدعو الآن الجواب الأول أما أن يقول إيش جواب الأول نحن لا نعبد الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر نعم فإن قال نعم هي لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر يقول وإن قال من قصد خشبة أو حجراً أو بنية على قبر أو غيره أو بنية أي الأبنية بنية المقصود بها الأبنية أو بنية على قبر أو غيره بنية على قبر أو غيره يدعو ذلك ويذبحون له ويقولون أنه تقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته فقل له صدقت فهذا هو فئنك <تصفيق> إذن إذا كان جواب هذا المشرق أن القصد لهذه الأخشاب التي كانت على ذلك والحجر والأبنية والقبور أنهم يدعون ذلك ويذبحون لها ويقولون أنها لا تخلق ولا ترجع ويقولون أن صاحب قبر عبد القادر الجلاني والبدوي علي رضي الله عنه والحسن والحسين يقولون وزينب يقولون أنها لا تنفع ولا تضر ولا ولا ولا تخلق هذه القبور ولا ترزق ولكن هذه القبور تقربنا إلى الله عز وجل بالله عليكم لهم غير هذا الجواب لهم غير هذا الجواب أن هذه القبور تقربهم إلى الله عز وجل طبعا هذا هذا الشريف منهم هذا الفاهم منهم هذا المثقف هذا اللي يستحي يكون هذا جوابه هذا اللي يستحي المثقف الفاهم اللي اختلط مع أهل السنة والجماعة وأصبح شوية عنده علم يقول هذه قبور فقط تقربنا إلى الله عز وجل وإلا السواد الأعظم منهم يعترفون أنها تخلق وترزق وتدبر من دون الله عز وجل من دون الله عز وجل نحن نتكلم الآن مقارنة بكفار قريش وأما حقيقة أذنه مجاملة ولا مغالب وأما لو تكلمنا على المشركين الآن بزماننا في الشيعة في العراق والله الأمر يختلف تمام. والله كما قال خفيس. كفار قريش بالنسبة إلى المشركين الآن والله العظيم أنهم على التوحيد مقارنة بهؤلاء مقارنة بهؤلاء أن هؤلاء كفار قريش كانوا كما قال تعالى فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الآن في زماننا البحر، البار بأشد الحالات تجد يصيح ويصرخ يا علي يا علي بأشد الحالات وكفار قريش أنا ذاك مع ما فيهم من زندق وكفر قال الله عز وجل عنهم فإذا ركب الفلك دعوا الله مخلصين له الدين انظر إلى الجملة شوان دقيقة انظر إلى الجملة شوان دقيقة فإذا ركب الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي أخلصوا, أخلصوا إخلاص شديد لله عز وجل مخلصين له الدين خلاص وصلوا إلى مرحل ولكن أين الإشكال فإذا نجاهم أو الله فلما نجاهم إلى البر فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الآن الشيع الاثمى عشري بأشد الحالات الموت أمامه ويشرك بالله عز وجل ويقول يا فاطمة يا فاطمة رضي الله عن فاطمة مقارنة بهؤلاء مقارنة بمن كان في عهده صلى الله عليه وسلم قال والله الجيل الأول من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بهؤلاء حقيق قال خفيس في يقول هؤلاء على التوحيد يقول ويذبحون له ويقولون أنه يقربنا إلى الله زلفا وهذا اللي اللي يسونا الآن حقيقي. الآن من يذهب إلى القبور ماذا يقول له أكثر من هذا الجواب طبعا كما قلت أن هذا المثقف الشريف العاقل اللي يستحي يقول أن هذه القبور تقربنا إلى الله عز وجل وإلا من ذهب إلى هناك إلى كربلة والنجف فراء بعينه الحمد لله الآن موجود يوتيوب الدعاء مباشرة والله لا مسألة واسطة ولا مسألة زلفة ولا مسألة قربة يا علي أغثني مباشرة أعطني رزقني الدعاء مباشرة الآن لا زلفة ولا قربة ولا واسطة خلاص مباشرة يعني استغ... عفوا استغاثوا واستعالوا مباشرة به بل كفر بالله عز وجل بل كفر بالله عز وجل الله يقول بأنه سوف يخرج جيل لا يعلم ولا يعرف منه والله عز وجل عند الشيعة الاثنى عشرين فأين هؤلاء من المشركين الأوائل الذين قال عنهم تعالى فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم إلى البر إذا هم فلما نجاهم إلى البر إذا هم شيكوا إذن دعائهم إذا, إذا ركب الفلق يكون بإخلاص لله عز وجل الشيع الموت أمامه يصرخ القلاص قدامه مصاب ينزف دم ويصرخ يا علي يا حسين إذن متى يذكر الله عز وجل متى يستغيث متى يستعين بالله عز وجل إذا هو في حالات الموت بسكرات الموت يستغيث بغير الله يقول ويقول أنه يقربنا إلى الله زلفا ك كقول كبار قريش بالضبط رحمة الله على الإمام حمد المجدد المجدد الإمام حمد بن عبد الله ما ترك في هذا الكتاب شرهة إلا وبيّنها يقول ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته هذه شرهة الأوائل من المتقدمين ومن المتأثرين من المشركين طبعا أن الاتجاه إلى أصحاب هذه القبور يدفع لنا ببركته ويعطينا ببركته. هذا هو قول من كان ليس في زمنه صلى الله عليه وسلم. بالمن بقوم نوح هي نفس الجملة هذه تتكرر. نفس نفس الجملة هذه تتكرر. والسؤال كما ذكر الإمام المجدد محمد. إذن ما هو الشر؟ ما هو الشر؟ ما هو تعريف الشر؟ هذا سؤال يحرج أكبر شيعي إثنى عشر يوصف ما هوش؟ قالوا وقالوا أننا نجعل مع الله إلها آخر طيب هذا ما قالت به ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول إلا طيب هذا على التوحيد الذي يقول الله لا يوجد لهم تعريف يقول فقل صدقت وهذا هو فعلكم يقول الإمام فإن قال لأن هذه القبور فقط تقرب إليهم لأنها تقربنا إلى الله عز وجل يقول فقل له صدقت نعم صدقت وهذا هو فعلك عند الحجارة والأبنية التي على القبور بالضبط هي نفس فعل هؤلاء هؤلاء هو هذا فعلك أنت الآن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أليس هذا هو نفس الجواب الذي نسمعه الآن من الشيعة والنصوبي؟ نفس الجواب، نفس الجواب، جواب كفار قريش، نفس هذا جوابهم النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الجواب الآن من الشيعة الاثني عشري. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. قل بقوله صدقت وهذا هو فعلكم فعل. عند الحجار أو الأحجار والأبنية على القبور وغيرها. فقد أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب أو فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب ها. إذن رجع الآن الإمام محمد رجع إلى بداية الحديث ما هو؟ ما هي عبادة الأصنام؟ إذن هو قبل تقريبا قبل خمس دقائق سأل هذا السؤال سأل هذا المشرك الافتراضي طبعا سأله سؤال قال له ما هي عبادة الأصنام أراد أن يتهرب من السؤال لكن الآن رجع وقال بأن هذه الأبنية والقبور التي ترونها الآن إنما هي تقربنا إلى الله عز وجل الآن رجع وكرر السؤال يقول فقل له الآن ما هي عبادة الأصنام إذا ما هي عبادة الأصنام التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا المطلوب سوف يقول ويذكر الآية ما لعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يزال إذن خلص أنت وقعت بما وقع به ويقال له أيضا قولك الشرك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في ذلك فهذا يرده ما ذكر الله عز وجل في كتابه من كفر من كفر أو كفر من تتعلق من تعلق من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو شرك مذكور في القرآن وهذا هو المطلوب هذه الجملة أو هذه الردين عليها قبل فترة أنهم يقولون أن الثارق ورعيش كان يدعون حجارة هذه الأصنام حجارة أما نحن فلا ندعو حجارة نحن ندعو علي رب الله عنه. وهذا لا يدخل وهذه الآيات لا تشمل سؤال الحسين وعلي وفاطمة والعباس لماذا؟ لأنك كفار قريش وقعوا بالشرك لأن الذي كانوا يدعونه أرذاك إنما هي حجارة واخشاب؟ أما نحن فنت أولياء الجواب ذكره الإمام محمد بن عبد الله قبل درسين أو ثلاثة طيب ماذا تقول بمن دعا الملائكة؟ ماذا تقول بمن دعا عيسى؟ عليه السلام. أي ماذا تقول بمن دع الصالحين؟ ماذا كان أسماء الرجال الصالحين في قوم نوح؟ ودل وسوا ويعوذ ويعوق ونصرة. كلهم كانوا من الصالحين. هل لا؟ لكن عندما دعوا هؤلاء، ماذا كان الحكم عليهم؟ الحكم واحد. أنهم كفروا بهذا الدعاء أو كفروا بهذه الوسيلة التي اتخذوها نعم وهناك من دعا عيسى عليه السلام طيب هل يوجد أحد يشكك بعيسى عليه السلام لا يوجد ولكن عندما اتخذوا من عيسى واسط وجعلوه بينهم وبين الله يستغيثون ويتوسلون ويلجؤون ويلجأون إليه من دون الله عز وجل كفروا بهذا طيب هل عيسى حجار أم خشب عيسى عليه السلام طيب والذين جعلوا الملائكة واسطة بينهم وبين الله عز وجل كالصابع أو الصبق الصابع الموجودين الآن في العراق هؤلاء مثل ما يفعل الشيعة الاثنى عشرية مع الحسن والحسين هؤلاء يتقربون إلى الملائكة لكي تصلهم لله عز وجل فمنهم من يعبد هؤلاء الملائكة عبادة طيب هل الملائكة هنا أصنام وأحجار وأخشاب إذن المسألة ليست خاصة بالأخشاب والأحجار كما يقولون القبورية لا يوجد من دعا من الصالحين ودا وسوا ويغوت ويعوق ومسل ويوجد من دعا الأنبياء كعيسى ومع هذا كفر ويوجد من دعا الملائكة كالصابية ومع هذا كفر هذا المسألة غير مختصة بالأخشاب والأحجار كل من يدعو من دون الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل يكفر سواء كان هذا الدعاء لنبي أو لولي أو لمنائكة أو. وهذا الأمر غير مختص بالأحجار والأخشاب يقول وسط المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره بي فإن قال هو عبادة الأصلاب فقل له وما هي أو ما معنى عبادة الأصلاب فسرها بي هذا السؤال يركز عليه الإمام حمد بن عبد الوهاب بكثير فسر للشرك منذ زمن الإمام عبد الله وهو ما الله عليه متعقد من هذا السؤال ما هو الشرك عندك ما يقدر يفسر لك الشرك ما يقدر يفسر لك ما هو الشرك وسر المسألة قال أنا لا أشرك بالله فقل ما شرك بالله إذا قال أنا لا أشرك بالله قل له ما هو الشرك حتى ندير بنا من هذا الشرك حتى لا نقع فيه وإن قال هو عبادة الأصنام قل له ما هي عبادة الأصنام كيف كانوا يعبدون الأصنام؟ هل كانوا يقبلون بأنها آلهة؟ أي أنهم يعبدونها بأنها هي التي تسير الكواكب وهي التي تخلق وهي التي تنزل المطر وهي ما هي عبادة الأصنام؟ كيف كانت؟ يقول فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل له ما معنى عبادة الله؟ فسر لي هذا السؤال الثاني إذا قال لا عبود ما معنى عبادة الله عز وجل فسرها لي ما معنى العبادة وهذا السؤال على سؤال الشيخ أحمد العدل أوه ما هي العبادة بمفهوم الشيعة أو بمفهوم القبوري بصورة عامة ما هي العبادة ما هو مفهوم العبادة عندك فسرها لي يقول ما معنى عبادة الله فسرها لي فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب ما بينها القرآن فلا تدعو مع الله أحدا أي أن الدعاء والصلاة والاستغاثة والتوسل والاستعانة والتوكل كلها لله عز وجل كلها لله عز وجل فإن بيّنها بهذه الصورة فهذا هو المطلوب وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه أي كيف تدعي بأنك لا أو غير واقع بالشرك وأنت لا تعلم ما هو شرك وتدعي بأنك تعبد الله عز وجل وأنت لا تعلم ما هي العبادة وإنفسر ذلك بغير معناه وإنفسر ذلك بغير معناه أو معنى غير مكتوب عنده. وأنفسر ذلك بغير معناه، أو بغير معناه بينت له الآيات، وأنفسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحة في معنى الشرك لله وعبادة الأنثى، وأنه، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. الآيات الواضحات التي ذكرناها اللهم يقولون أن الله عز وجل الخالق الرازق وأنه فقط يتقربون إلى هذه الأصنام والأحجار والملائكة فقط لأنهم يتقربون بها إلى الله عز وجل يقول وأن الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه فأنتم وقعتم بما وقع به هارون وأنتم الذي تفعلونه في هذا الزمان الآن هو بعينه الذين فعلوا من هم قبلكم من المشركين هو بعينه فكيف تريدوننا هذا الشاء هذا إن كان الصواب فمن الله عز وجل رحده وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان واستقلوا عنه الله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللقف الله طيّاك خباري ما ذاكي طيب الله أعلم أي سؤال أو استفسار أو مشرف سؤال أو استفسار أو مشرف أخي سامي خرج ولا موجود أخي سامي موجود ولا خرج ابو عمر زريق اذا حاب انك تستمر والله الشباب كله مسحب والله واحد ودي يطلع من بين الزرعات بس عشان يستنى راضري في واحد اخنا تعلم باسم اصلا بلو منصور مشكلة عدري فيه موجود لا بل منصور اقطع اذني اذا ما موجود مشكلة. او منصور اقطع اذني اذا بل منصور ما موجود عشبالي يستعمل اسمعي ابيكت مشكلة البدوي اذا راح الامريكا طيب هياك والله إذا في أي استفسار أو موضوع ثاني ما في مشكلة منو متابعين متابعين برنامج المناورة اللي بين مسام الأزهري والجيفري وعسلاو البحيري هي حتى به هذه المناورة. اليوم لهم تقريبا ثالث مناظرة جميل <تصفيق> والله جميلة ومضحكه بين الاسلام البحيري وهذا التنويري وبين سامي الازهري والحبيب علي الجفري والله ما بدرق انا اعتقد اسمها السي بي سي ولا شيء مصرية قناة مصرية تسمى سي بي سي. أي قناة مصرية انا والله تابعتها عن طريق يوتيوب. لكن هي على قناة مصرية اسمها سي بي سي. جيفري خبيب لا شيء رجل طouri يعني خالص ما ما في خلاف وبصراحة المناظرة ثلاث حلقات اليوم الحلقة الثالثة ما شفتها اليوم بقى الحلقة الأولى السامة الأزهري أشعري لكن ردودة زينة بس طرحة ثقيل شوية طرحة علمي ومنطق وفنسفة أكثر من الناس هذا إسلام البحيري يوصل الشبه والمعلومة لل المشاهدين بطريقة عامية، بطريقة عامية، وهذا يحاول أن سامي الأزهر تقول قاعد محاضرة بالأزهر، وأنا تزال خير يعني مع الاختلاف مع الرجل حقيقة كانت ردوده طيبة، الإسلام المحيّر له واحد وصار طويل. شو. العليكم السلام أختي الأرقاء المناورة الأولى ما كانت يعني حقيقية كانت طرح شبهات ما في وقت ردود حلقة البارحة سلال بحير سحب ما وصل ما إجل. كانت موجودة بس سام الأزهر والحبيب على الجبل طرحوا بعض الشبهات وردوا عليه حلقة البارحة كانت جميلة حلقة اليوم ما أدري ما شاهد رجعت البيت مكافي مش كفى ان الجفري اسلامي بحيري خبيث تنويري واكثر الشبهات ما اخذها من كتاب مستشرق بريطاني كتاب جمع فيه ما يقارب نسيت اسمه مستشرق قديم جمع فيه ما يقارب صوالة كتاب يمكن اربع مجلدات او حاول ان يضرب الدين الاسلامي فيجمع الايات والاحاديث المتشابهة والاحاديث فيضرب هذه بيات الاسلام البحير يركز على هذا الكاتب وهذا الكتاب فياخذ منه وينشر هذه الشبهات سبحان الله تفسال خبيث شاهد الاخر الحلقة على الجفري ما ادري ايجاج المية ما ادري ايش صلاة للحالة ما تتصور انا قلت الحين راح يرد على الشبهات ولا يقعد يرجف بالحلقة ويرجف ينفض ينفض ينفض اخر شيء قاو يبتش ايه والله تلحين جعبينك وناظرة حالتك حالة ايه وقعد قاعد ينفض, ينفض ينفض ينفض ولا يبتش يا شيخ علي الله وسلم لكن صراحة سامى الأزهري لا بأس لأن أشعر في طلعات محلوة لكن حق الأزهر مع الاختلاف اختلافنا الكبير معه لكن الأزهر له دور في الرد على أشكال هؤلاء من التلوريين أقلانيين مستشرقين جعل تاريخ الأزهر تجد لهم ردود قوية جدا حقيقة ما توقعت أن ينتفض الأزهر من أجل صحيح البخاري لأن الآن صحيح البخاري في حملة عليها من أجل إسقاطة فيوجد حملة كذلك من الأزهر دفاعا عن صحيح البخاري فهذا موقف حقيقة يسجل للأزهر عليكم السلام حيارة بطار أبو طارق شلولك أبو طارق أبو طارق دائما أرى لك بعض الاستفسارات والأسئلة عليك والسلامة وترامكات يا لخي وطن سبحانك يا وطن شلول غزة مرحب أبو محمد حياك الله يا أخي وطن ما هو الغزة إن شاء الله أمر طيب حياك الله يا أبو الطالب وعليكم <تصفيق> السلام وعلى الله أمريك <تصفيق> وحيا الله أمحمد حيا الله حيا أبو مشاري موجود ولا مسافر أهلا يا أخوان أبو مشاري موجود ولا مسافر يصل كان موجود البارحة شيء اسوي اشري يا ابو محمد <تصفيق> يا محمد محمد طبعا ما يقدر يطردني وش يسوي ينقطني يا جناد شوفون اللي لقطني ولا لا انا صور جريمتك وادزها على العاوه عطى النش رايك تستلم على ما يجيبه مشاري اني تعبت والله يا مجال يا استاذنا الكريم ورح لي قبل شوي ناكر حكم الرد الموجود ولا خرج من خلطن تسمعني متى مليونية خلع الحجاب في مصر يا أخوان اليونية تخلع الحجاب في مصر متى؟ اذا انتعرفونا اين الوحدة خلعت الحجاب في مصر؟ او دعت الى اخى الحجاب؟ يكون السلامة الله لا نستمر يا ويصبر على نفس الوقت ان شاء الله اذا امن ان شاء الله ما باقي شيء هذا ألا هي غدر شعراوي أو غدر شعراوي ذهبت لأ أعتقد في عهد الملك بارو أرسلها بعثا إلى فرنسا رجعت لأفكار غريبة أعتقد يا الملك بارو لقبل فare ق لكن خرجت محتجة على الوجود الإنجليزي في مصر فخرجت إلى ميدان التحرير ورمت الحجاب وحرقت الحجاب طيب الان اي واحد عاقل يقول شنو سبب او شنو الربط بين احتجاجها على الوجود الإنجليزي في مصر ورمي الحجاب ما ادى خرجت إلى ميدان التحرير معترضة على الوجود الإنجليزي فقطت الحجاب لا أصبح أحد سمن بعد ذلك، وإلا سابق الحقيقة كان مصر على زي الشر. الآن يوجد بعض الأصوات إن من شعاز منهم نوال السعداوي هذه، منهم نوال السعداوي هذه قردة. يطالبون بمليونية لخلع الحجاب في القاهرة في ميدان التحرير. وفي هاشتاقات الآن ويوتيوب رسائل توصل على الواتساب إذا أنت ممقتنعة بالحجاب انزلي إلى ميدان التحرير ما أدري حددوا أي يوم حددوا لهم يوم أي وحدة ممقتنعة بالحجاب انزلي إلى ميدان التحرير لنكتسب الحرية ما أدري إيش رسائل موجودة الله المستعان. لكن كذلك في الجهة المقابلة يوجد حملة كذلك. شعب المصري الشعب, المصر الشعب في خير ترى. شعب متدين فطرته. لكن سبحان الله الألمانيين والعقلانيين نشروا هذه الأفكار في. فا في الآن كذلك حملة من بعض من المشايخ بعض من الإعلاميين حقيقة يعني ضد هذا ضد ال... هذا الطرح وهذا والله انتشر يعني سابقًا ما كان يعني يذكر الشيخ يذكر الشيخ علي الطنطاوي هادون على الطنطاوي، هذا الطنطاوي السوري اللي كان له برنامج على القناة السعودية في رمضان، من يعرف اسم البرنامج؟ بداية أول ما فتح القناة السعودية الأرضية، أول ما فتحت القناة السعودية الأرضية جابوا على مائدة الإفطار، على مائدة الإفطار. أول ما فتح القناة السعودية جابوا على الطنطاوي كان يقدم هذا البرنامج كان يقدم البرنامج لا نسابه فيها اسمه عبدلي فجابوا على الطنطاوي كان يقدم هذا البرنامج فاا ال إيه نعم على الطنطاوي صدي السوري شاهد ان في كتاب اسمه نفحات من الحرم كتاب جميل تكلم على رحلته من رحلته من دمشق اول ما اتى الى المملكة العربية السعودية للحج طبعا الرحلة قديمة قبل حتى فكان في حتى جاي على جايين على باعر جايين على في كتاب نفحات من الحرام يقول من خلال يعني حديثه يقول فخرجت في شوارع دمشق فوجدت تجمع كبير جدا جدا كلام هذا وين الأخ اللي قبل قليل يقول في كل الدول العربية منه هذا الكلام وين في دمشق الآن قبل الأحداث لو ذاهب إلى دمشق تعالوا شوف في شوارع دمشق السفور الحلال يقول فخرجت في شوال دمشق فرأي تجمع كبير جدا يعني بالمصطلح العامي مظاهرة يقول فاستغربت فذهبت إلى هذا التجمع وإذا بأولياء الأمور أمام أحد الكليات في دمشق كلية الهندسة أو كلية أحد الكليات في دمشق يقول فذهبت لأولياء الأمور تخيلوا شو السبب شنو سبب هذا التجمع؟ معينين يقول فوجدت أن وزارة قد عينت امرأة سفور يعني امرأة ملابسة شيء على رأسها معينينها وكيلة أو أو وكيلة في هذه الكلية أو دكتورة أو مدرسة في هذه الكلية امرأة ملابسة الحجاب الشريع الكلام هذا مو قديم والسلام على كلام هذا ايام الاحتلال الفرنسي يعني هو الآن توفي رحمة الله عليه لكن هو مواليد يمكن و... يعني بال 20 هذه الفتره يعني لكن بعد هذا سبحان الله عندما دخلت هذه الأفكار العلمانية بعدما دخل الفكر هذا الماركسي والشيوعي دخل إلى الدول العربية وهو الذي ساهم والذي ساهم في هذا الانحلاف وأن اللبس الشرعي كان موجود إلى القريب قريب جدا قريب جدا كان اللبس الشرعي هو اللبس ذلك الآن في مليونية تكلم عليها المفتي العام في المملكة أو في السعودية قال هذه دعوة إلى الانحلال وإذا تعلق عليه الشيخ عجيز على الشيخ هذا اللابس مليونية لخلع الحجاب وعوذ بالله ما رأيك يا وطن تسمعني يا وطن؟ يا وطني. طيب الكهرباء بعد ما ماشية تمام والله الحمد. بحيا الله عزيز. هي والله للأسف يعني هي مطالبة الآن خلع الحجاب في مصر. طبعاً الأصوات مشاهز لكن السواد الأعظم من أهل مصر ضد هذا يعني. لكن يوجد دعات للانحلال في مصر. لكن يوجد دعات للانحلال لكن هذه الدعات ال دعات الانحلال لا بد أن يكون في المقابل دعات للدين ودعات بالشريعة والحمد لله الخير موجود في مصر بإذن الله لن يكون بإذن الله لا يطلع المعاء إلا خمسة ستة إن شاء الله ما أدرى متى الموعد لكن بإذن الله أن يخزيها الله عز وجل ويخزي هذه الفكرة ومن يدعو إلى هذا إن الله ما يخرج معاء إلا بإذن الله لا يخرج معاه إلا الأربعة خمسة من الأسماء المعروفة لوال السعداوي وهذا الشيء كمان. وبإذن الله تكون النتيجة عكسية كما ذكرت الخالد. يكون دافع للنساء لارتداء الحجاب والرجوع للزي واللباس الشرعي بإذن الله. طيب هذا الله على وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخي وطني أستل، والله يبارك فيك، كلا نياتي بوشاري، أو إذا أُغت الكهرباء أو صار حدث، إن شاء الله على موجود، السلام عليكم. الله يغفر لكم، السلام السلام عليكم. ما حد قطع كهرباء. لكن الله المستعان يعني وفوط طاح حتى تأتي يعني بعد شوية لكن إن ما تقطع إن شاء الله يا رب فيما يتعلق ب في الوطن ان شاء الله بسمها ان شاء الله بسمها راحة الكهرباء السلام عليكم